بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم انا ندعوك ضراعة نداء وزل احتماء لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل يا مالك كل من ملك ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء ولك من عالم الملك ما لا يملك ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين